نصر لنا والعز لنا والله بقوة معنا جموع الكفر قد اجتمعت كي تهزمنا لن تهزمنا لن تهزمنا إن اليهود ماذا صار ان المجوس والمشركين لقد على بلاد المسلمين من اليهود ان النصارى ان المجوس والمشركين لقد ارادوا قضاء على بلاد المسلمين, المسلمين. مجاهدين مناصفين وفي الاخياء مسلمين فقام وجاهدون الحق المبين مجاهدين مناصرين وفي الأخي يا مسلمين فقاوموا وقاتلوا وجاهدون الحق المبين النصر لنا والعز لنا والله بقوته معنا جموع الكفر قد اجتمعت كي تهزمنا لن تهزمنا لن تهزمنا, لن تهزمنا, لن تهزمنا, لن تهزمنا العز لكم والمجد لكم ان كان الجهاد مقصدكم والذل لكم والعار لكم ان كان الجاه مقصدكم العز لكم والمجد لكم ان كان الجهاد مقصدكم لكم والعار لكم ان كان الجاه الشام لكم والمصر لكم والدنيا كلها لكم إن جادلتم وإن جاهدتم وقاتلتم وقاومتم أعداءكم الشام لكم والمصر لكم والدنيا كلها لكم إن جاهدتم وقاتلتم وقاومتم آتاءكم النصر لنا والعز لنا والله بقوته معنا جمع الكفر قد اجتمعت كي تهزمنا لن تهزمنا لن تهزمنا مسائدنا ومدارسنا ومعابدنا ومحافلنا بها الشرى فاحفظها يا مولانا مساجدنا ومدائسنا ومعادينا ومحافلنا أراد الكفر بها الشرى فاحفظها يا مولانا فاحفظها يا مولانا فاحفظها يا